يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ت ق و ا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون <تصفيق> يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم عقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ة بدعة وكل

وكل ضلاله في النار <تصفيق> نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه ا ل غ ا ف الطيبات المباركات

وقرة أعيننا مع ح م د صلى الله ل وآله وسلم ي ه مع ح ص ة ج د ي د ة من حصص النحو ومع شرح ا ل أ ج ر م ي ة و ص ل ن ا بفضل الله تعالى إ ل ى علامات النصر بعدما تكلمنا على علامات الرفع

نمر اليوم إ ن شاء الله تعالى إ ل ى علامات النصب نعود إ ل ى مؤلفنا رحمه الله ل ن س أ ل ه ونقول له عرفنا أ ن علامات الرفع أ ر ب ع ة علامة فكمل من رحمه النصب بقوله ل ويجيبنا ا ه

وللنصب خمس علامات وللنصب ل خمس ع اذن م ا ت إ علامات النصب خ م س ة وليس أ ق ل من ذلك أ و أ ك ث ر و ن س أ ل ه م ر ة أ خ ر ى ما هي علامات النصب هي

ا ل خ م س ة ويجيونا بقوله ا ل ف ت ح ة والالف ا ل ف ت ح ة والالف و ا ل ك س ر ة والياء وحذف النون وحذف النون ا ل ف ت ح ة مثل

احترم العلماء ما ي ع ر ا ب العلماء ما ي ع ر ا ب العلماء ما مفعول به جيد مفعول به كيف هو مفعول به

منصوب نعم و ع ل ا م ة نصبه ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة على اخره ف ح س ن ت م ه ا ا ل ف ت ح ة والالف أ م ا الالف كما في المثال احترم اباك

احترم اباك ما ي ع ر ب اباك مم؟ نعم. مفعول م به جيد منصوب مم ن ص و بماذا ب بالألف. بالالف لانه ها

من ا ل أ س م ا ء الخمسه ة أ جيد ل أ ن ه من ا ل أ س م ا ء ا <تصفيق> ل خ م س ة جيد ن الفتحه ة ل أ ن من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة قال ا ل ف ت ح ة و ا ل أ ل ل ف و ا ك س ا ه والياء اما ا ل ك س ا ه احتاهم م ح ت المتحجبات

احترم المتحجبات المتحجبات مفعول به نعم منصوب وعلامه <تصفيق> نصبه نعم وعلامه نصبه ا ل ك س ر ة ا ل ن ا ئ ب ة

ن ع نعم نعم نعم ن ع ن ع ل أ ن ه

ج م ع م ع ن ه ا ل س ا ل ا ل ف ت ح ة و ا ل ف ر ك ص ا ت والياء مثل احترم المعلمين المعلمين م ع المعلمين المعلمين ب ن ف ع ل به منصوب

بالياء النائبه、أه. عن ا ل ف ت ح ة ل أ ن ه جمع مذكر سالم أ ح س ن ت م كذلك قال وحذف النون وحذف النون مثل

ا ل أ س ا ت ذ ه لن يبخلوا لن يبخلوا ا ل ع ر ا ئ لن يبخلوا لن يبخلوا آه, تمام لن يبخلوا في المضار منصوب

نعم م ن ص ب بماذا ب لن、يبخروا. لن يبخل لن ب لن و ع ل ا م ة نصبه حذف النون تمام ل أ ن ه من الافعال أ ف ع ل الخمسة ل ا من أ ا ل خ م س ة

طيب الموضع و ا ل أ و ل هو ا ل ف ت ح ة قال ا ل ف ت ح ة و ا ل أ ل ف و ا ل ك س ر ة والياء وحذف النون الموضع و ا ل أ و ل هو ا ل ف ت ح ة نقول لشيخنا الكريم عرفنا أ ن ا ل ف ت ح ة ع ل ا م ة من علامات نصبه

فكم من موضع تكون فيه الفتحه علامه للنصب ويجيبون بقوله فاما الفتحه فتكون علامه للنصب في ث ل ا ث ة ثلاثة, مواضع. في ثلاثة مواضع. إذا الفتحة تكون علامة في ثلاثة مواضع مواضع علامة إذا ثلاثة في للنصبي تكون مواضع

و ن س أ ل ه ما هي هذه المواضع ا ل ث ل ا ث ة ويجيب بقوله في الاسم المفاضي في الاسم المفاضي وجمع التكسير وجمع التكسير

والفعل المضارع إ ذ ا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء طيب إ ذ ن ا ل ف ت ح ة تكون ع ل ا م ة للنصب في ث ل ا ث ة مواضع الموضع الاول أ و ل ل ذ ي ت ك ن في ا ف المفرد ت ح ة علامة هو الاسم... هو الاسم نعم للنصب الاسم الاسم ماذا هو هو هو

الاسم المفرد نعم اعطونا مثالا لاسم المفرد منصوب ب ا ل ف ت ح ة من يعطينا مثال اعطونا مثالا لاسم المفرد منصوب بالفتحة.、م?

كتاب يدلس ر أ ي ت م ح م د ا أ ك ل ت ا ل ت ف ا ح ة نعم اه ان م ح م ه اه لست أ ن ا ا ل ذ ي ي ك ت ب انتبه لست انا ا ل ذ ي ي ك ت و م م و ع ب ه ي م ن ت ك ت ب معكم إن

إ ن محمدا ما يا أ م محمد إ ن محمدا ما ي ع ر ب محمدا بارك فيكم ما ي ع ر ب محمدا إ ن محمدا اسم إن. اسم ان جيد اسم إ ن منصوب أ ح س ن ت م اسم إ ن منصوب

نعم طيب وعليكم سلامت الله حياك الله محمد الله يكرمك طيب إ ذ ا الموضع ا ل أ و ل الذي تكون فيه ا ل ف ت ح ة ع ل ا م ة للنصر هو الاسم

مثل عرفت محمدا、م? ما اعراب محمدا عرفت محمدا ن ع مفعول م به جيد نعم مفعول به منصوب نعم ب ا ل ف ت ح ة

منصوب و ع ل ا م ة نصبه و ع ل ا م ة نصبه ا ل ف ت ح ة الظاهره على ا خ ي م جيد ما هو الاسم المفرد ما هو الاسم المفرد ما هو تعريف الاسم, الاسم المفرد ما هو تعريفه

<تصفيق> نعم هو اسم يدل على واحد أ و و ا ح د ة نعم وليس هناك اسماء أ خ ر ى وليس من الاسماء أ س م ء ا ل خ م ة وليس ن ل أ س م ا ا ل خ م س ة

إذن ا ل ف ت ح ة تكون ع ل ا م ة للنصر في لاسم المفاضي ونقول ق ر أ ت كتابا اشتريت مجله زرت أ س ت ا ذ ا لازمت عالما أ ك ر م ت تلميذا إلى غدان. <تصفيق> عليكم سلامت الله طيب. هذا هو الموضوع الأول غدان هذا طيب هو

الذي تكون فيه ا ل ف ت ح ة على من النصب في الاسم المفرد أ م ا الموضع التالي ها؟ فهو جمع التكسير جمع التكسير وعليكم السلام و ع ل ي ك ا ل ل ه جمع التكسير جيد تقول رايت مدارس ها

اشتريت أ ق ل ا م ا نعم جيد إ ذ ن مدايس ما يعرابها مدايس ر أ ي ت مدايس مفعول به نعم منصوب و ع ل ا م ة نصبه

الفتحه الظاهره على ا خ ي ر نعم. جيد اذا كنا عرفنا جمع التكسير ان كنتم ن ا ز ل ت م تذكرون ما هو جمع التكسير وما هو تعريف جمع التكسير عليكم سلامة الله. الله يا استاد ابو نوفد.

هو الجمع الذي ليس له مفرد من ا لفظه وما تتغير نعم و م د ذ ا لا ت ت أ ك ث ب م ا تغير بناء المفرد نعم م ا تغير بناء المفرد

أو م او تنكسر تتكسر في ص و ر ه المفرد هذا اسم بجمع التكسير أ ح س ن ت م نعم إ ذ ا تقول عرفت علماء ها؟ زرت مدنا وهكذا إن هذا هو

ع ل ا م ة النصر وجمع التكسير أ م اما ا ل و و ض ع ل الموضع ا ل و الثالث الذي تكون فيه ا ل ف ت ح ة ع ل ا م ة نعم زرت دور القران آ ن صلى ل ل تعالى ه أ يعجل بالفتحة <تصفيق>

إ ذ ا الموضوع ا ل ت ا ل الذي تكون في ف ت ح ة علامه النصب والفعل المضارع والمنصب المضارع الذي لم ت ص ل ب أ خ ر شيء تقول محمد لن يبخل, لن يبخل.

لن يبخل ف ا ل م ضايع ا ذ ا لن أ د ا ة ما عندنا في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ د ا ة عندنا حروف نقول لن حرف نصب وليس أ د ا ة

نعم حرف نسب نعم بارك الله فيكم ف ي ا ل م د ا ر م المنصوب ب لن نعم يبخل ف ي ا ل م د ا ر م المنصوب ب لن نعم وعلامه نسبه ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة

على اخر إ ذ ن بهذا نكون قد عرفنا أ ن ا ل ف ت ح ة تكون ع ل ا م ة للنصب في كم الموضع في كم الموضع نعم في ث ل ا ث ة م ر ا ض ع أ و ل ه ا

أ و ل ه ا ا ل ا س م المفرد جيد ثم ثم جمع التكسير نعم ثم آه الفعل المضارع المنصوب

أ ح س ن ت م نعم إ ذ ا هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ت ح ة ا ل ف ت ح ة والالف الموضع الثاني هو ا ل أ ل ف ا ل ف ت ح ة والالف نقول للشيخ رحمه الله

ر فما ن أن تكون ا الألف ا ل ع ة للنصب ف م هو الموضع و الذي تكون فيه ا ل أ ل ف ع ل ا م ة للنصب يجيبنا بقوله و أ م ا ا ل أ ل ف فتكون ع ل ا م ة للنصب في الاسماء أ س م ء ا ل خ م ة في ا ل أ س ا ل خ م س ة يعني في موطن واحد. في موطن موطن واحد واحد

ونطلب من الشيخ رحمه الله أ م ث ل ة لذلك فيقول نعم ر أ ي ت أ ب ا ك فيقول نحو ر أ ي ت أ ب ا ك و أ خ ا ك وما أ ش ب ه ذلك اذن ف أ ب ا ك ر أ ي ت أ ب ا ك ما ا ع ر ف أ ب ا ك

أ ب ا ك ه اه رايت اباكه مفعول به ا منصوب منصوب ا نعم منصوب وعلامته نصبيه اه

الالف ا ل ن ا ئ ب ة هي ن ا ئ ب ة فقط و إ ن م ا الاصل هو ا ل ف ت ح ة بالالف ا ل ن ا ئ ب ة ع ن ي ا ل ف ت ح ة ل أ ن ه اسم من ا ل أ س م ا ء الخمسه ة أحسنتم نعم ك أخاك ذ ا تقول رؤية

او أ ي ت ح ماركه او صاحب ذا ع ل من صاحب ذا ع ل من هم اذا نسل العرب ا لذا م ف ع و ل به من صوب و ع ل ا م ة ن ص ب ه الا ل ف ن ي ا بطلان فتح ما هو مضاف ع ل من مضاف الي ه جيد

ر اكرم ح ب دا علمي أ أ ب اباك ك أكرم أ زر اخاك نعم نظفاك تقول لطفل صغير نظفاك نفس الشيء نفس ا ل إ ع ر ا ب تمام نعم, نعم.

ث م الموت ا ل ث ا ل ث ث م الموت ا ل ث ا ل ث هو موضع ا ل ك س ر ة نقول ل ل ش ي خ أ ي ن تكون ا ل ك س ر ة ع ل ا م ة ل ل ن ص ب ي نعم د الموت ر ة ا ل ر ف ع ا ل ر ف ع

<تصفيق> نحن ا ل آ ن في ع ل ا م ة النصب نعم إ ذ ن نقول الشيخ أ ي ن تكون الكسره ع ل ا م ة للنصب فيجيبنا و أ م ا الكسره ت ك و ن ع ل ا م ة للنصب في جمع المعنه السالم الكسرة تكون علامة تكون موضع واحد في موضع واحد وهو في جمعه

المعنتي السالم تقول أ ك ر م المعلمات أ ك ر م المعلمات ما ي ع ر ف أكرم أ ك ر م نعم مع عليكم السلام أمين نعم أمين مبني فعل فعل وبركاته السكون على

همم نعم أه جيد ف ا ل أ م ر ب ن السكون ء ا والفاعل نعم والفاعل ضمير مستثير تقديره أ ن ت أ ك ي م أ ن ت نعم المعلمات

ما ا ع ر ب المعلمات المعلمات مفعول به منصوب م ف ع وعلامه ل به منصوب نصبه ا ل ك س ر ة

الكثره ن ا ئ ب ا ل ن ا ئ ب ة عن الفتحه ينبغي ن ت ع و د على هذا ا ل إ ع ر ا ب لا إ ع ر ا ب المدائس الذي أ خ ذ ن ا ه من المدائس اخبر ل ل ه المستعان أ أ ب و الحروف لأن الله هناك صوت. <تصفيق> ما شاء <شالله>. صوت <تصفيق>

و ه ك ذ ا إ ذ ن ف ا ل ك س ا ت تكون ع ل ا م ة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنه السالم جمع المؤنه السالم طيب ننتقل إلى ا ل م ح ط ة الرابعة

م? وهي الياء نقول ا ل م ؤ ل ف رحمه الله أ ي ن تكون الياء ع ل ا م ة للنصب فيجيبنا بقوله و أ م ا الياء فتكون ع ل ا م ة للنصب في ا ل ت ث ن ي ة والجمع

و الجمعي ا ت ث ن ي ة تقول ق ر أ ت ك ت ا بيني ها يعني في م ت ن ا و جمع ا ل م ذ ك ر ا ل سالم نعم ق ر أ ت ك ت ا بيني ما عبو ك ت ا بيني م ف ع و ل به منصوب نعم

م ف ع و ن به منصوب、م? وعلامه نصبه ع وعلامة م نصره... ن الياء النائب عن الفتحه لانه متنا جيد

آه. اما الموت التالفه و جمع المذكر السالم جمع م ت ن نعم جمع المذكر السالم تقول أ ك ر م الله المؤمنين أ ك ر م الله المؤمنين ما يعرف المؤمنين、آه.

أ ك ر م الله المؤمنين ن ف ع ل به نعم ن ف ع ل به منصوب نعم منصوب, منصوب. م ن وعلامه نصبه الياء

النائب عن ا ل ف ت ح ة ل أ ن ه جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم نحسنتم تقول جزى الله المحسنين ما إ ع ر ا ب جزى

جزاه الله المحسنين في الماضي مبني على الفتح ما؟ انتهى الامر ه ك ى ا ل ف ت ح مبني على الفتح, مبني على الفتح. هل يظهر هذا الفتح

م? على ا ل ف ت ح ليس ع ليست ى الفتحة ل على الفتحه ا ل ف ت ح ا ل ف ت ح ل أ ن الفتحه الفتح لأن الفتح تتعلق ب ا ل إ ع ر ا ب نعم هكذا والفعل الماضي مبني الماضي مبني على الفتح المقدر على ماذا على الألف على

على ا ل أ ل ف على ا ل أ ل ف شعوق ا ل إ ي م ا ن

هذا م ن ع ب دور ا ل ت ع ض و ا ل غ ر ف ة ا ل أ خ ر ى ليس فيها صوت تاخر و د خ إ ن شاء الله

ولكن ه ن ا ما يجب ان يكون ع ل ا ك ع ل ن ص ب في موضعين في موضعين في ا ل ت ث ن ي ة و ا ل ج م ع يعني في ا ل م ت ن ى و ا ل ج م ع ج م ع المذكى السالي

ثم ن أ ت ي إ ل ى الموضع ا ل أ خ ي ر وهو موضع واحد في النون آ ه اه اه اه ا جزا جزا الله ع اه ا ت اه اه اه اه اه اه اه ا ل ل ه آ ه

جزى الله المحسنين جزى قلنا فعل ماضي م ب ن ى على الفتح ا ل م ق د ى على الالف منع من ظهور التعظيم

偶然ジ然ザ然。Je za, je za, je za. Ah.

نعم <تصفيق> طيب نقول جزى الله المحسنين نعم الله اسم جلاله فاعل ما ف ع ب ا ل ضمه ظ ا ه ر ا ل آ خ ر المحسنين نصف الاعراب <تصفيق>

م ف ع و ل ب ه مفعول ن ص و ب م به منصوب وعلامه نصبه ع ل ي ا ء النائبه عن ا ل ف ت ح ة ل أ ن ه جمع مذكر ا ل س ا ل طيب

الموضوع ا ل أ خ ي ر ما واحد فنون ن س أ ل المؤلف رحمه الله ن س أ ل المؤلف رحمه الله أ ي ن يكون حد فنون ع ل ا م ة ل ل ن ص ب فيجيبنا و أ م ا حد فنوني فيكون ع ل ا م ة ل ل ن ص ب ف ي ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة التي ر ف ع ه ا بثبات النون في ا ل أ ف ع ا ل ي

ا ل خ م س ة التي رفعها بثبات النون إ ذ ن حذف النون يكون ع ل ا م ة للنصب في موطن واحد موضع واحد وهو ماذا الافعال أ ف ع ل الخمسة ل تماما ا أ ا ل خ م س ة تماما ق و ل ث ل الكسالة لن ينجح

ا ل ك س ا ل ة لن ينجحوا نعم نعم أ ن ا توصلت بان بي... الاختبار الذي وضعناه ما شاء الله توصلت بعدد كبير الله لكن... يكلم <تصفيق> بعدد كبير من ا ل أ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت الذين ها؟

ا ج ا ب و ا عن الاختبار وعددهم ث ل ا ث ة لا اله الا ث ة أ خ ا ت ل ا ع ل ك م ل ا ع ل ه ا م طيب

إ ذ ا قلنا لن ينجحوا الكسالى بالالف مقصوعه بالالف مقصوعه لن ي ن ج ح ما يعرف لن ينجحوا, لن ينجحوا لا لا يمكن أ ن ت أ خ ذ الصفه ل أ ن الصفه ن ق ط ة م و ج ب ة للسقوط <تصفيق>

ما أ ع ت ق د أ ن ك س ت أ خ ذ ي ن صفه لن ح ا ف نصب طيب ف ا ل مضارع منصوب ب لن و ع ل ا م ة نصبه حذف النون, نعم. حدف النون.

لا اكثر أ من س ف ة ل أ ن ه م ن ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة أ ح س ن ت م ل أ ن ه م من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة جيد إ ذ ن بهذا ن ق و ل قد عرفنا أ ن ا ل ن ص ب ي كم من ع ل ا م ة كم من ع ل ا م ة ل ل ن ص ب ي خ م س ة مبارك فيكم

خمسة أ و ل ه ا أ و ل ع ل ا م ة وهي الاصل أ و ل ع ل ا م ة ا ل ف ت ح ة نعم ثم ما الذي يلائم الفتحه ة آ الذي يناسب ا ل ف ت ح ة هي ا ل أ ل ف

عندما أ ق و ل باء ت أ ت ي ا ل أ ل ف باب باب فالذي يلائم ا ل ف ت ح ة حتى لا تنسوا هذه ا ل م س أ ل ه وتساعدكم على الحفظ الذي يلائم الفتحة هي الألف الفتحة الفتحة والألف والكسرة هي

والياء الذي يلائم ا ل ك س ر ة هي الياء بريء ا ل ف ت ح ة والالف و ا ل ك س ر ة والياء نعم ثم حذف النون ثم حدف النون. <تصفيق> اذن ل ن ن و إ هذه هي علامات ا ل ن ص ب هذه هي علامات

النصوي جيد ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ت ح ة أ ي ن تكون ع ل ا م ة للنصوي ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ت ح ة أ ي ن تكون ع ل ا م ة للنصوي في الاسم المفاضي

ا ل و ا ل اسم المفاضي ن ع م ثم ماذا وجمع التكسير أ ح س ن ت م والفعل المضارع إ ذ ا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخر شيء و أ ي ن تكون ا ل أ ل ف ع ل ا م ة للنصب

أ ي ن تكون ا ل أ ل ف ع ل ا م ة للنصب في ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة أ ح س ن ت م في ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة نعم واين أ ي ن تكون ل علامة للنصب؟ ق ص أ تكون القصه ع ل ا م ة للنصب

اه في جمع المؤنه السالم ما شاء الله في جمع المؤنه السالم <تصفيق> <تصفيق> نعم آه؟ في جمع المؤنه السالم والياء اين تكون ع ل ا م ة للنصب في ا ل ت ت ن ي ة والجمع نعم في المتنى في

وجمع السالم. النون اين ل السالم النون م ذ ك ر وعدف أ تكون ع ل ا م ة للنصب في ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة ما شاء الله بارك الله فيكم على تركيزكم ما شاء الله يعني في طيب الأفعال أحسنتم الخمسة أحسنتم ما؟ طيب. <تصفيق>

اذا نكتفي إ ن شاء الله تعالى ب ه ذ ا القضا بعد ذلك س ت أ ت ي علامات الخفض ن ر ج ع ه ا إ ن شاء الله تعالى ل ل ح ص ة ا ل م ق ب ل ة س أ ل ي ن الله جل في علاه أ ن يوفقن ا و إ ي ا ك م لما يحبه الله ورضاه و أ ن يفشقنا وإياكم ل خ د م ة ل غ ة ا ل ق ر آ ن و ل غ ة ا ل س ن ة

ن س أ ل ه جل في علاه ان يغفر ذنوبنا و ا يسر أ م و ا ن ا و أ ن يصلح أ ح و ا ل ن ا اللهم آمين اللهم امين ل ل ه آ م و ج ز اللهم ك م ا خير على ت امين ب ع ت ك ومشاركتكم وتقبل ونفعنا و منكم الله إ ا اللهم ك م م آ ي وإياكم ونفعنا وإياكم وجعل بما سمعنا وجعل هذه الدقائق هذه

ح ج ة لنا لا ح ج ة علينا غدا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن أ ص ب ن ا فمن الله جل وعلا وان ن أ ن س اخطانا فمن أنفسنا ومن ا ل فمن ا ن يتجاوز عن دنوبنا وأن أحوالنا بارك عن وأن يصلح الله ف ي جميعا ك م الله وتقبل م ن ا ومنكم

اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ابراهيم ه ي م وآل إ وعلى ب محمدني محمد م وعلى آل ك ال باركت ع ى إ ب ر ابراهيم ه ي م وآل إ إنك إله أن إلا أنت أستغفرك إليك سبحانك أن أنت وبحمدك أستغفرك عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ورحمة المجيد اللهم والسلام أشهد لا الله وأأتوه

ب ا ل ن س ب ة ل ل د ي و س ع ن د ر و ا ل ا خ ت أ س م ا ء هل عندها ا ل د ي و س كلها م س ج ل ة لم تكن ارفعها إ ن شاء الله و أ د ع ه في المنتدى بإذن وبركاته الله تعالى السلام الله عليكم وحمد الله

ماذا ينقصكم منها ماذا ينقص طيب س أ ح م ل ه ا إ ن شاء الله تعالى س أ ر ف ع ه ا كلها س أ ر ف ع ه ا كلها إ ن شاء الله و أ ع ط ي ك م ه ا رابطة الله بإذن يتحد

ややにね。